قَوْمَنُ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَ تَأَهْوَى فَرَشَّاهَا مَا وَشَّى فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى اذفه الاذفه ليس لها من دون الله كاشفه اف من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ كَاعِبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا تَرَبَّتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ وَإِذَا يَرَوْنَ آيَتِي يُعْرِضُونَ وَيَقُولُونَ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نظر